بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ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 لا τε لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا فإذا بَلَغْنَا αυτον فأمسكوهن بمعروف أو αυτον بمعروف وأشهدوا ذوي عدل τον مِن اقوم واقيم الشهادة لله ذلك يعذب به من كان يؤمن بالله ومن يتوكل على الله فهو حسبه ان الله بالغ امره قد جعل الله لكل شيء قدرا ولا يا اسن من المحيض من نسائكم ان ارتبتم فعدتهن ثلاثه اشهر ولا يلي لم يحض واولات الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن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 أسكنوهن من حيث سكنتم من ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن وإن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 لا από الله نَفسًا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا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 أعد الله لهم عذابًا شديدًا فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا قد أنزل الله إليكم ذكراً رسولا يَتْلُو عَلَيْكُمْ آيَاتِ اللَّهِ مُبَيِّنَاتٍ لِيُخْرِجَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَمَن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 الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهم